وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَّ لِذِكْرَى لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا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 أولئك شر مكانا وأضل سبيلا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 وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرة وكلهم ضربنا له الأمثال وكل تبهرنا تذبيرة. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت نطر السوءة فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كعد لا يضلنا عن آلهتنا نولا أو صفرنا عليها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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَا تَعَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُووا بِاللَّغْوِ مَرُووا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا لُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوْوَ عَلَيْهَا صُمَّ وَعْمِيَّةً